119. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 118. <تربصون> قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين 119. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا هم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا يوفقون إلا وهم كارهون.